يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو بصدد ذكر أركان الإيمان الستة قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب قال بعد ذلك والإيمان برسله والإيمان برسله إذن فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان فلا يتم إيمان عبد إلا بإيمانه بهذا الركن فلابد أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى يقول المؤلف والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا إذا ما من أمة وما من قوم إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيهم رسولا أو نبيا كما قال الله جل وعلا وام من امه الا خلا فيها نذير وام من امه الا خلا نذير فما من امه من الأمم السابقه الا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيًا أو رسولا وذلك طبعا حتى تقوم الحجة على الجميع حتى تقوم الحجة على الجميع لأن الله جل وعلا لابد أو لأن الله جل وعلا ماذا أردت أن أقول إذن ما من أمة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا حتى تقوم الحجة على الجميع لأن الله تعالى لا يمكن أن يعذب أناسا لم تبلغهم ماذا حجة الله لم تبلغهم حجة الله الرسالية كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يمكن أن يعذب الله جل وعلا أقواما لم تقم عليهم هذه الحجة الرسالية إذا فما من أمة إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا كما قال المؤلف بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا ما مهمة هؤلاء الرسل قال المؤلف يدعوهم يعني يدعو هذه الأمم وأقوامهم يدعوهم. طيب هنا يدعوهم لماذا؟ يعني كذفت نونه. ها عندكم جميعا يدعوهم ظاهر يدعونهم لأن هذا الفعل مرفوع يعني ليس ملزوما ولا منصوبا صح ولا لا. ها ظاهر يدعونهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا, لا شريك له يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه إذن مهمة هؤلاء الرسل هو أن يدعو هو أن يدعو أقوامهم وأممهم إلى التوحيد إلى عبادة إلى عبادة الله ونبذي الشرك والكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا كما قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت إذا هذا المعنى الذي ذكره المؤلف مأخوذ من مثل هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال المؤلف وأن يعني نؤمن أيضا يعني نؤمن أيضا أن جميعهم يعني جميع هؤلاء الرسل صادقون مصدقون جميع هؤلاء الرسل صادقون صادقون في ماذا؟ فيما يقولونه وفيما يخبرون به الناس. فالنبي والرسول يعني لا شك في صدقه لا شك في صدقه. فلا يخبر الأنبياء والرسل إلا بما هو صدق وإلا بما هو موافق للواقع. ذلك لأن الأنبياء جميعا لا ينطقون عن الهوى وإنما يقولون ويتكلمون ويحكمون بوحي من الله جل وعلا إذن فجميعهم صادقون وجميعهم أيضا مصدقون مصدقون فهم مصدقون يعني بالوحي الذي ينزل عليهم يعني النبي يعني لا يقول يعني قولا ولا يفعل فعلا إلا وينزل يعني ما يصدقه ما يصدقه فهم مصدقون بما ينزل عليهم من وحي ومصدقون بالمعجزات ونحو ذلك اذا قال وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون بارون وهذا الجمع هو طبعا جمع ماذا بار ولكن هذا الجمع يعني بالرجوع إلى يعني الحواسيب والبرامج يعني الشرعية يعني لم أجد من أهل العلم يعني من يستعمل هذه العبارة كثيرا في جمع ماذا بار لأن المعروف أن بار يجمع على ماذا يا جماعة ها على بارارة يجمع على باراره ولكن يعني وجدت يعني ابن كثير رحمه الله يعني استعمل يعني هذا الجمع استعمل ابن كثير رحمه الله هذا الجمع وأظن أن المؤلف رحمه الله يعني أخذ ذلك منه لأن يعني هذه العبارة التي استعملها يعني تشبه نوعا ما يعني عبارات استعملها ابن كثير رحمه الله في تفسيره المهم أن هذه الكلمة جمع ماذا بار والبار هو الطائع البار هو الطائع وهو بخلاف ماذا بخلاف العاق يعني ضده العاق البار ضده العاق والعاق هو العاصي العاق هو العاصي ولذلك من كان عاصيًا لوالديه يسمى عاقًا ومن كان مطيعًا لوالديه يسمى ماذا بارًا إذا فالأنبياء كلهم يعني بارا مطيعون لله جل وعلا مطيعون لله جل وعلا ثم قال أراشدون والرشد أو الرشد أو الرشاد هو ضد ماذا هو ضد الغي والضلال هو ضد الغي والضلال والغي طبعا والضلال هو يعني الخروج عن الحق والبعد عن الحق والراشد يعني بعكس ذلك يعني هو من يسير ماذا على الصراط المستقيم ويكون على الحق إذن نؤمن أن جميعهم صادقون مصدقون بارون أراشدون كرام كرام من الكرم كرام من ماذا يعني ماخذ من الكرم ثم قال برارة وضرر هذه يعني فيها اعادة لكلمة سبقت ثم قال اتقي يا. جمع ماذا تقي امنا جمع امين هدات جمع ماذا هاد يعني هدات لغيرهم فالرسل هدات لغيرهم يهدون غيرهم الى الحق و يدلونهم عليه ويرشدونهم إليه إذن هم هدات ومهتدون في نفس الوقت يعني هم هدات لغيرهم يعني قدوة لغيرهم في الحق وهم ماذا ها؟ مهديون ومهتدون في أنفسهم ها؟ مهتدون في أنفسهم طيب قال وأنهم يعني نؤمن أيضا أنهم بلغوا رسالات الله جميعا إذا فيجب علينا شرعا أن نؤمن وأن نعتقد بأن كل نبي قد بلغ ما أرسل به ولا يمكن لنبي أن يكتم شيئا أرسله الله تبارك وتعالى به لا يمكن, لا يمكن أن يقع ذلك كما قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالاته فالنبي لابد أن يبلغ ما بعث به ولا يمكن أبدا أن يكتم شيئا أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه ولهذا لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا لكتم يعني بعض الآيات التي نزلت عليه وهي يعني كيف أقول يعني تتضمن هذه الآيات يعني أشياء يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفيها ولكن لكونه مبللاً عن الله لا يمكن أن يخفيه، ها؟ كما في قصة زيد، كما في قصة زيد. وإذا في سورة الأحزاب كيف الآيات؟ ها؟ في أول الآيات، ها؟ وإذا؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخش الناس والله أحق أن تخشى يعني آيات يعني نزلت في أشياء نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في قرارة نفسه يريد أن لا يفعلها وأن يخفيها ولكن يعني لما يعني نزلت الرسالة بذلك لم يكن هناك بد من تبليغ يعني هذه ال ال فلا يمكن أن يكتب يعني رسول من الرسل يعني شيئا ولو كان هذا الشيء يعني في الظاهر يعني هو ضده إن صح التعبير ولهذا يعني قصة ابن أم مكتوم عبس وتولى من جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك يعني آيات فيها عتاب يعني هذه العبارة التي كنت أبحث عنها يعني آيات يعني فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبلغه لأنها ضمن الوحي الذي أمر بماذا؟ بتبليغه إذن فنؤمن ونعتقد لأن الأنبياء بلغوا جميع ما أرسلوا به لا يمكن أن يكتم شيئا ولو كان في هذا الشيء يعني فيه عتاب لأشخاصهم كما مر معنا في الحوادث السابق طيب قال المؤلف وأن يعني نؤمن أيضا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا نؤمن بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا ولهذا يلقب بإبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والتسليم قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل الخليل هو الحبيب الخليل هو الحبيب يعني لما تقول هذا شخص خليلي أي حبيبي أحبه يعني من الأصدقاء الأعزاء الذين تحبه إذن فالخلة هي نوع من المحبة بل هي أعلى مراتب المحبة الخلة هي أعلى مراتب المحبة فالله جل وعلا اتخذ ماذا؟ إبراهيم خليلا اتخذ الله إبراهيم خليلا على المؤلف واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لتخذت ماذا أبو بكر خليلا إذا فالخلا كما قلنا يعني هي أعلى مراتب المحبة قال المؤلف وكلم يعني نؤمن أيضا بأن الله كلم موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما كما جاء ذلك في صريح القرآن وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لمقتنا وكلمه ربه قال ورفع إدريس مكانا عاليا نؤمن أيضا بأن الله جل وعلا يعني رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى مكان عال إلى مرتبة عالية ولذلك لما أسريا بنبينا صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلا وجد إدريس في أي سماية جماعة ها؟ في الرابع نعم وجد إدريس في السماء الرابعة وقرأ وفي تلك الرواية يعني ذكرت هذه الآية ذكرت هذه الآية وهي قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا في صورة مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد رفع إدريس عليه السلام مكانا عليا قال وأن عيسى يعني نؤمن أن عيسى عبد الله نؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله تأملوا كلمتان فيها رد على طائفتين فموسى هو عبد الله وهذا فيه رد على النصارى فيه رد على النصارى الذين غلوا في عيسى واعتقدوا بأنه رب وإله إذن فعيسى ليس ربا بل هو عبد لله تبارك وتعالى إذا الكلمة عبد الله فيها رد على ماذا على النصارى الذين غلو في شخصه ورفع ورفعوه إلى رتبة الألوهية والربوبية وكلمة رسوله فيها رد على اليهود فيها رد على اليهود لأن اليهود لا يعتقدون رسالة عيسى عليه السلام ولذلك سعوا في ماذا؟ آه في قتله سعوا آه في قتله إذن فعيسى هو عبد الله وهو رسول الله تبارك وتعالى إذن قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته إذن عيسى أيضا هو كلمة الله بمعنى أن الله جل وعلا خلقه بكلمة ماذا كن فكان عيسى خلقه الله بكلمة كن فكان كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل, كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذا فعيسى مخلوق بهذه الكلمة بكلمة ماذا كن لأنه وجد من غير يعني أب كما سبق في بعض المناسبات وجد من غير أب وإنما يعني جاء من أنثى فقط جاء من أنثى فقط إذن هو كلمة الله جل وعلا ألقاها إلى مريم ثم قال وروح منه وروح منه إذن عيسى أيضا يعني هو روح من الله جل وعلا يعني الروح التي نفخت فيه كما قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا يعني الروح التي نفخت فيه هي من الله جل وعلا من الله جل وعلا وطبعا كل الأرواح التي يعني بُثت في الناس هي بالحقيقة من الله ولكن يعني نص على ذلك في حق عيسى لبيان ماذا يعني مكانته ومنزلته وشرفه عند الله تبارك وتعالى إذن فنؤمن بكل هذا فيما يتعلق بهؤلاء الأنبياء فإبراهيم خليل الله كمحمد عليه الصلاة والسلام وموسى آه كريم الله وإدريس رفعه الله جل وعلا إلى مكان عالي وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك وأننا يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن الله فضل بعضهم على بعض وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. إذا نؤمن بهذا أيضا. فالرسل ليسوا في مرتبة واحدة بل يتفاوتون يتفاوتون في المراتب والمنازل فبعضهم أفضل من بعض وبعضهم أرفع درجة من بعض لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذا فنؤمن بأن الرسل ليسوا في مرتبة واحدة بل هم متفاوتون في مراتبهم ومنازلهم فبعضهم أفضل من بعض فإن قال قائل قد ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يهوديا في السوق يحلف فيقول والذي اصطفى موسى على البشر يعني حلف اليهودي طبعا حلفه بالله قال والذي اصطفى والذي اصطفى موسى هو الله قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه المسلم لطمه المسلم قال له تقول والذي اصطفى موسى على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يعني يفهم من كلامك أن موسى يعني أفضل حتى من محمد وهذا طبعا ليس بصحيح فمحمد أفضل منه فضربه المسلم وقال له كيف تقول ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهورنا المهم الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غاضبا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضل بين الأنبياء لا تفضل بين الأنبياء إذا فشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضل بين الأنبياء فكيف يقال إن بعض الأنبياء أفضل من بعض كيف يقال إن بعض الأنبياء أفضل من بعض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضل بين الأنبياء طبعا الجواب أننا قلنا بأن, أف بأن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض لأن الله تعالى هو, هو من قال ذلك ألم يقل الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآيات إذن فهذا هو نص ولكن يبقى فقط أن يعني نفهم الحديث يعني على وجهه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء قال العلماء لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إذا كان ذلك على وجه التنقيص من بعض الأنبياء يعني لا يجوز أن تقول بأن النبي الفلاني أفضل من النبي الفلاني وأنت تعتقد بأن المفضول فيه نقص لا الأنبياء يعني كلهم يعني أوصفهم ما سبق ذكره صادقون مصدقون كرام برر أتقياء فهم كمل فكلهم كاملون وكلهم كمل عند الله تبارك وتعالى ولكن مع ذلك فبعضهم أفضل من بعض إذا فإذا كنا نفضل بينهم مع اعتقادنا بكمال الجميع فهذا لا إشكال فيه ويجزو شرعا وأما أن نفضل بعضهم بنية الطعن في البعض الآخر والتنقص في البعض الآخر فهذا هو الممنوع شرعا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تفضل بين الأنبياء خشية أن, أن يذهب يعني بان بعض الناس وذهن بعض الناس بأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني منقص القدر يعني هذا الفهم خاطئ فموسى عليه الصلاة والسلام أيضا من خيرة الأنبياء وأفضله كيف لو هو كلم الله تعالى كما سبق إذن فإياك أن تعتقد بأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ناقص القدر عند الله تبارك وتعالى لا بل هو من عباد الله الكمل أيضا وإن كان طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه إذا هذا هو يعني المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء في الحديث السابق إذن نؤمن أن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر يعني لا فخر ولا قيلاء فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وأفضلهم على الإطلاق هو سيد البشر وأفضلهم على الإطلاق ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة قال وأنا أول من تنشق عنه الأرض يعني يوم القيامة أيضا أنا أول من تنشق عنه الأرض أو القبر قال وأول شافع وأول مشفع فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أول شافع سيشفع لأحد يوم القيامة وهو أول مشفع بمعنى أول من يؤذن له بالشفاعة إذا نؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وسيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأزكى التسليم قال المؤلف وأن يعني نؤمن أيضا ونعتقد أن دعوتهم أي دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين اتفقت في أصل الدين وقد ذكرنا لكم حديثا فيما سبق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما عشر الأنبياء إخوة لعلات إخوة لعلات يعني بمعنى الإخوة لعلات هم الإخوة من أب يعني أبوهم واحد وأمهاتهم ماذا مختلف إذا فيقول يقول المؤلف يعني نعتقد أن دعوة الأنبياء ورسل من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين ما هو أصل الدين قال وهو توحيد الله تعالى بألوهيته ورببيته وأسمائه وصفاته إذا نعتقد بأن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى يعني دينهم من حيث الأصل واحد دينهم من حيث الأصل واحد واحد وإنما يختلفون كما قلنا في تفاصيل الأحكام والشريعة وأما من حيث الأصل من حيث المعتقد الأصول فدينهم ماذا؟ واحد لا يختلف قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فجميع الأنبياء دينهم هو ماذا؟ الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى عن نوح وقال تعالى عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين إذا فدين نوح هو ماذا؟ الإسلام وقال تعالى عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدين موسى هو الإسلام ودين أتباع موسى هو الإسلام وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إذا فدين سليمان هو الإسلام أيضا إذن فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام ومعنى الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد هذا هو الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام ولهذا يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سرنا نسمع ما يعرف بماذا يا جماعة بوحدة الأديان سرنا نسمع بما يعرف بوحدة الأديان ودعوة الشعوب والأمم إلى هذه الوحدة إلى هذه الوحدة فنقول إن كان المقصود بوحدة الأديان أن يدخل الجميع في هذا الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والرسل وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد فنعمة يعني هذه الوحدة وأما أن نتوحد و. ألا النصراني يعني يبقى نصرانيا مشركا له ثلاثة أرباب وآلهة واليهودي يبقى مشركا له يعني رب وله عزير يعني يعتقد بأنه ابن الله يعبده والوثني يعني له الأبقار التي يعبدها والأشجار التي يعتقد فيها ما شاء من معتقدات فهذا طبعا يعني ضلال يعني كبير وعظيم يعني لا يمكن أن تتحد مثل هذه الأمم وهي يعني متفرقة في عقائدها وأديانها يعني كيف يتحد يعني ألا ألا ألا ويتوحد المسلم مع النصراني أو مع اليهودي ومع البوثي إذا فالوعدة لا يمكن إلا مع الإسلام إذا أردنا أن نتوحد فلابد أن نستسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد هذا هو يعني الذي يوحد الناس كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربباً من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون إذا هذا الذي يعني يمكن أن يوحد الأمة وأما أن تبقى يعني كل أمة على يعني دينها وعقيدتها ويطلب المسلمون بأن يتنازلوا عن دينهم وعقيدتهم. فلا شك أن هذا هو عين الضلال والعيذ بالله إذا الفدعوة كهذه يعني دعوة باطلة لا شك فيها لا يمكن أن يدعى الناس إلى أن يتحدوا في أديانهم وأديانهم مختلفة أشد الاختلاف إذا فهذه الدعوة يعني مرفوضة وباطلة لا يجوز لمسلم يعتقد المعتقد الحق أن يلتفت لمثل هذه الدعوة، ولكن مع ذلك أيضا نقول رفضنا لهذه الدعوة ليس معنى ذلك أن نعلن حربا مفتوحة على الكفار من غير قيود ولا ضوابط شرعي، لأن بعض يعني المهييجين وبعض السياسيين الذين ينادون يعني ببطلان هذه الدعوة احيانا قد يكون مقصودهم ايضا يعني فيه يعني هذا الانحراف الشرعي يعني يريدون من المسلمين الذين يرفضون التوحد مع الكفار ان يذهبوا الى ديار الكفر فيعني في يفجرون ويقتلون لغير ذلك فهذا ايضا مرفوض شرعا لان يعني الجهاد الشرعي يعني له اسسه وله قيوده وله ضوابطه لابد من التزامها ايضا طيب قال المؤلف وقال تعالى شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني تأملوا الى هذا الدين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد كيف انه واحد بين كل الانبياء قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إذن هو دين نوح والذي أوحينا إليك يعني يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أه؟ وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل نوح إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم أولو العزم من الرسل قال تعالى مفصلا هذا الدين ومبينا له قال أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه يعني أن أقيم التوحيد ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينب إذن هذه الآيات يعني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليبين بأن يعني أصل دين الأنبياء واحد وهو يعني توحيد الله وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة قال المؤلف بعد ذلك وهو ينتقل إلى موضوعات أخرى قال وعدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر يعني رسولا إذن عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر رسولا قالوا الأنبياء يعني عدد الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. إذن عدد الأنبياء مئة وأربع وعشرون ألف نبي مئة وأربع وعشرون ألف نبي طيب هذا العدد هل يدخل فيه العدد السابق أم لا مئة ومعين ألف نبي هل يدخل فيهم ثلاثمائة وخمسة عشر أم لا أه؟ كان اللي قال يدخل هل هناك قول ثاني في المسألة لا يدخل طبعا يدخل فيه يدخل فيه لماذا لأن كل نبي رسول وليس كل رسول نبي كل نبي هو رسول كل لا لا العكس كل رسول هو نبي العكس طبعا كل رسول هو نبي اذا فعدد الرسل دخل في عدد ماذا الانبياء اذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وهذا طبعا سنتكلم عنه يعني بعد قليل إذن فهذا العدد لهو مئة ألف وعربعة وعشرون ألف يدخل فيه العدد السابق لماذا؟ لأن كل رسول نبي والعكس غير صحيح طيب قال المؤلف ثبت ذلك يعني ثبتت هذه الأعداد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ومن حديث أبي ذر طيب أبو أمامة أو حديث أبي أمامة الذي ذكره المؤلف هو ما رواه ابن حبان وغيره أو وغيره ما رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم يعني آدم أبو البشر هل كان نبيا هل كان نبيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مكلم يعني هو نبي ومكلم في نفس الوقت كلمه الله تعالى من غير الواسط قال نبي أو قال نعم مكلم فقال الرجل كم كان بينه وبين نوح يعني تأمل إلى هذه الاسئلة الجميلة قال كم كان بينه وبين نوح فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة قرون يعني كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون وهذه القرون العشرة كلها كانت على التوحيد هذه القرون العشرة كلها كانت على التوحيد فلما ظهر الشرك والعياذ بالله في قوم نوح أرسل الله تبارك وتعالى نوحا بالتوحيد فقال الرجل يا رسول الله كم كانت الرسل يعني كم كان عدد الرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وخمسة عشر وهذا هو الشاهد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة وخمسة عشر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عدد الرسل هو ما ذكر في هذا الحديث وأما حديث أبي ذر وأما حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد فقد رواه الإمام أحمد وغيره بثمد ضعيف ولكن يتقوى بالشواهد كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة تحت حديث رقم ثمانين وستين وستمائة وألفين يعني متين وستمائة وثمانية وستين حديث أبي ذر جاء فيه قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول يقول أبو ذر وهو يسأل النبي عليه صلى والسلام قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء أول يعني ما هو أول نبي ما هو أول نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم آدم هو أول نبي قال قلت يا رسول الله ونبي يعني هو نبي يعني آدم هذا هو نبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم نبي مكلم قال قلت يا رسول الله كم المرسلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر جنما غفيرا ثلاثمائة وبضعة عشر وجاء في رواية أخرى ثلاثمائة وخمسة عشر عشر فقال أبو ذر يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء يعني كم بلغ عدد الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا إذا هذه يعني الأعداد التي ذكرها المؤلف مأخوذة من هذين الحديثين حديث بأمامة وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما قال المؤلف بعد ذلك والفرق بين الرسول والنبي والفرق بين النبي والرسول أولا هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا طبعا جماهير العلماء يقولون هناك فرق بين النبي والرسول، وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما، ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما، فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل هناك فرق بين النبي والرسول، هناك فرق بين النبي والرسول. والدليل على التفريق بينهما أولا الأحاديث السابق فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدد الرسل أجاب وبين العدد ولما سئل عن عدد الأنبياء أجاب وذكر عددا آخر إذا هذا يعني أو هذه أدلة واضحة جدا تدل على التفريق بين النبي والرسول وايضا من أظهر الأدلة الدالة على الفرق بينهما قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذن فعطف الله جد وعلا في هذه الآية الأنبياء على الرسل والأصل في العطف أنه يفيد ماذا؟ التغاير هذا هو الأصل في العطف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فدل ذلك على أن هناك فرقا بين النبي والرسول ولكن ما هو هذا الفرق؟ ما هو الفرق؟ بين النبي والرسول هذا الذي يعني حصل فيه خلاف كبير حتى يعني بين أهل السنة فاختلف أهل العلم في بيان الفرق بين النبي والرسول والمؤلف رحمه الله يعني ذكر قولا من تلك الأقوال يعني والقول الذي ذكره المؤلف يعني قول وجيح يعني له وجاه وفيه قوة وإن كان طبعا يعني بعضهم يعني اختار غير يعني هذا القول فيقول المؤلف والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله النبي هو الذي ينبئه الله ما معنى ينبئه أن يخبره عن طريق ماذا الوحي يخبره عن طريق الوحي لأن كلمة النبي مأخذ من النبأ وهو الخبر إذن فيقول المؤلف النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به وهو ينبئ بما أنبأ الله به إذن النبي هو من يخبره الله جل وعلا بوحي ما وهو يخبر الناس بما أخبر به المؤلف فإن أرسل مع ذلك فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول فهو رسول ما معنى هذا الفرق؟ باختصار حتى يعني لا نطيل كثيرا بعض العلماء يرى أن الفرق بين النبي والرسول هو أن يقال بأن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين أي إلى قوم ماذا مشركين الرسول هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم مخالفين كفار مشركين ليبلغهم ماذا دعوة التوحيد ليبلغهم دعوة التوحيد وما يتبعها إذن هذا هو الرسول وأما النبي فهو الذي يبعث بين قوم ماذا مؤمنين ليسوا مخالفين يبعث بين قوم مؤمنين ليس فيهم ماذا يعني مخالفون وكفار ومشركون إذن فمعنى هذا الفرق يعني معنى هذا الفرق الأنبياء يبعثهم الله تبارك وتعالى ليجددوا ماذا دعوة الرسل فهم لا يبعثون إلى من كفار ليدعوهم ماذا إلى التوحيد ولكن يبعثون إلى قومهم في الأصل ماذا مسلمون ولكن طبعا حتى المسلمون يعني قد تطرأ عليهم ماذا الغفلة وقد تكون فيهم المعاصي وغير ذلك يعني يبعث هؤلاء ليجددوا ماذا الدين في هؤلاء الأقوام إذن هذا يعني هو المراد بهذا الفرق الذي ذكره المؤلف إذن فرع الرسول هو من يرسل إلى قوم مخالفين لدعوتهم إلى ماذا إلى توحيد الله تعالى وما يتبع ذلك وعما النبي فهو يعني إنسان أولا يوحى إليه ينبأ وينبئه الناس بما أوحي إليه ولكن لا يبعث ولا يرسل إلى قوم ماذا مخالفين ولهذا آدم, آدم عليه الصلاة والسلام هل هو نبي أو رسول آدم نبي لأن آدم هل وجد بين قوم كفار لا وجد بين قوم ماذا مسلمين مؤمنين وأول رسول إلى الأرض هو من؟ هو نوح ولماذا كان رسولا لأن قومه ظهر فيهم ماذا؟ الشرك والعياذ بالله فأرسل إليهم ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى إذن فهذا هو يعني معنى هذا الفرق وهو كما قلت يعني فرق وجيد وهذا الفرق هذا الفرق الذي ذكره المؤلف آآ يؤيده ويساعده ما ثبت في صحيح البخاري وغيره فيما اذكر يعني نسيت الان صحابي الحديث المهم يعني ثبت وصح في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كانت بن إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ماذا نبي كانت بن إسرائيل تسوسهم الأنبياء بمعنى ان يعني بني إسرائيل يعني لم يكن فيها أمارا وعلماء يعني إن صح تعبيري يعني عاديين وإنما يعني كانت تسوسهم من الأمبياء يعني كلما يعني مات نبي أخلفه الله تعالى بنبي أخر ويكون هذا النبي هو ولي أمرهم هو ولي أمرهم يعني هو الأمير وهو العالم هو الأمير وهو العالم الذي يعني يحكم بين هؤلاء الأقوام. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه آخر أي خلفه نبي آخر قال عليه الصلاة والسلام وإنه لا نبي بعدي وإنه لا نبي بعده بمعنى أن هذه الأمة هذه الأمة رسولها هو من محمد عليه الصلاة والسلام ونبيها هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام يعني ليس هناك أنبياء آخرون في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل فبني إسرائيل لما أرسل فيهم موسى عليه الصلاة والسلام يعني جاءت بعده ماذا أنبياء كثيرين يسوسون بني إسرائيل ولما ارسل فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ورفع بعث فيهم ايضا يعني انبياء وهكذا. اذا فالامم يعني السابقة وبنو اسرائيل بالذات يعني كانت تسوسهم الـ الـ الانبياء. واما هذه الامة فلا نبي فيها بعد محمد عليه الصلاة والسلام. اذا من الذي سيقوم ب دور السياسة وولي الأمر منهم يا جماعة هم العلماء ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء فهذه الأمة الإسلامية طبعا بحمد الله تبارك وتعالى يعني أمة محمد يعني سيبقى فيها الإسلام يبقى فيها الإسلام إلى يوم القيام يعني لا يمكن أن ترتد جميع هذه الأمة كما حصل للأمم السابق يعني هذه الأمة ستبقى ماذا على الإسلام وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى, ماذا؟ إلى رسول ليدعوها إلى الإسلام من جديد إلى التوحيد من جديد طيب الأمبياء الذين كانوا يشوسون ببابن إسرائيل عوضوا في هذه الأمة بماذا؟ أه؟ بالعلماء عوضوا بالعلماء. إذا فهذه المعاني يعني ذكرتها لكم لأقرب لكم يعني فهم هذا التفريق. إذا فالأمبياء يعني كانوا في الأمم السابقة بمثابة العلماء يعني يجددون ماذا الدين في أممهم وأقوامهم. وإن كان طبعاً الأنبياء أفضل من العلماء بلا شك ولكن يعني أنا أقرب فقط المعاذ إذا فالأنبياء يعني كانوا في الأمم السابقة بمثابة العلماء في هذه الأمة فهم الذين ماذا يعني يجددون فيهم يعني أمر الدين يجددون فيهم أمر الدين إذن فبان يعني من خلال هذا الكلام والكلام الذي ذكره المؤلف من أن الفرق يعني بين الرسول والنبي أن يقال بأن الرسول هو الذي يرسله الله تعالى يعني هو ينبأ أولا ينبأ أولا يعني لابد أن يوحى إليه ثم يرسله الله تبارك وتعالى إلى أقوام مخالفين ل يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى وغيره وأما النبي فهو يعني يبعث في قوم هم في الأصل على الإسلام والإيمان ولكن يعني لا شك أنه تكون فيهم يعني مخالفات ونحو ذلك فيقوم هذا النبي بدور ماذا يعني تجدي الدين في هؤلاء إذن هذا هو يعني المراد بهذا الفرق الذي ذكره المؤلف مزال في الخطيب نواصل قال المؤلف بعد ذلك واما من كان انما يعمل قال واما من كان انما يعمل بالشريعه قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال مجاهد رحمه الله النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل يعني لا يرسل إلى أقوام ماذا مخالفين وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فإن كل رسول نبي إذن كل رسول لابد أن يكون نبي لأن النبي كما قلنا هو الذي ينبأ بالوعي إذن فكل رسول يرسل إلى أقوام لابد أن يكون نبي لابد أن يكون نبي قال المؤلف وليس كل نبي رسول فليس كل نبي يرسله الله تبارك وتعالى إلى أقوام يعني مخالفين ليبلغهم أو ليبلغهم توحيد الله جل وعلا إذا فهذا هو يعني معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكلام وبقيت بقيت يعني فقرات أخرى تتعلق بالإيمان بالأمبياء والرسل نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم وذلك يعني لقولها ولأن الوقت قصير لا يكفي لشرح ما تبقى والله تعالى علَم وأكتفي بهذا القدر